والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يهيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بذخان مبين يغسل نات هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم لهم رسول مبين ثم معلم مجرمون إنا كاسف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطس البطسة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم إرعون وجاءهم رسول كريم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 فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون فاترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم ترسل من جناتي وعيون وزروا عيون ولقام كبير ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين أما بكت عليهم السماء وَلَتَجِدَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعِبَادِ الظَّالِمِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُفْتَرِينَ وَلَقَدْ طَغَى وَمَرَحَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ هُنُودَي مُشْرِيكِينَ فَصَلُ بِآبَائِهِمْ إِلَٰهٌ كُلُّهُمْ خَالِقِينَ أَهُمْ طَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ مُتَّبَعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الحطم ميقعتهم أدمعين يوم لا يغني مولا عنه إِنَّهُ هو العزيز الرحيم إِنَّ شجرة السقون طعام الأكيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى تواء الجحيم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 جلبتون من سندس وإتبرأ متقابلين كذلك وزوتناهم بحور عين تبعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذكرون فيها الموت إلا الموت تلوى ووقاهم عذاب الجحيم أظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يتذكرونه بلسانك لعلهم يتذكرون فربَّا إنهم لفضيله